أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أنتم لا تُبْصِرُونَ يَصْلَاهَا تَصْبِرُونَ أَوْ لا تَصْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْ تقينا في جنة ونعيم فآكين بما أتاهم ربهم ووقعهم ربهم عذاب الجحيم كلوا وشردوا هنيئا بما كن تقوم تعملون متكئين على شرر مخطوفة وزوجناهم بحور عيد والذين آمنوا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 يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم ظلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض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 تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر تربص به ريب المجنون قلت ربص فإنني معكم من المترد بصيد